الذين آمنوا إن كثيرا من اللحبان والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب ليم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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتموا إلى الأرض رضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا رِّيْمًا وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ أَنْ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنِينِ إذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذِي أَقُولُ لِصَاحِبِهِ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 ولو أراد الخروج لاعد له عدة ولكن ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا ولأوضع خلا لكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعول لهم والله عليم بالظالمين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 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيُتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون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 قلوا اذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يوذون رسول الله لهم عذاب نليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أي يرضوه إن كانوا مؤمنين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 أستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حمطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم ياتهم نبء الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمد وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكّات أتتم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ قَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ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 فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ عَرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ الْقَوْلِهِ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ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 وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْنَا رُجَّهَنَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَذْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَتُنَا آمَنَ مَنْ آمَنَ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري, تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم